تبارك خيره فكل العوالم في بركته يا من يجيب الدعاء ولا يهمل داعيا يدعوه إن حركة لساني بدعائك أفرحتني واعطار روائح الطافك روحتني لأنك ما حركت لساني بدعائك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 وإذا تبت قبلني وإذا استرحمته يرحمني وإذا استغفرته يغفر لي اللهم إني أستغفرك وأتوب إليك فاغفر لي وارحمني وتب علي يا أرحم الراحمين يا من إذا ذكرته ذكرني وإذا شكرته زادني وإذا تقربت إليه تقرب إلي بأكثر من تقربي إليه يا من إذا استهديت به هداني وإذا أتيت إليه آواني وإذا سألته أعطاني يا من عطاؤه قبل سؤالي يا من حقق لي فيه آمالي وفوق آمالي يا من رزقني في مكان لا تصل إليه الأياد كم له علي من أياد لطف في الأرحام دلني على واسع رحمتك وتكليفي بالعبادة والأحكام دلني على عظيم حكمتك فأسألك اللهم الشكر على إنعامك والقيام بعبادتك وأحكامك اللهم لا تكلني إلى نفسي طرفة عين اللهم ارزقني توكلا عليك ترضاه عني وتوجها إليك يدفع السوء عني وجعل حلاوة ذكرك على لساني وفي جناني وأعوذ بك اللهم من شر الإنس والجان ومن شر فتن النفس والشيطان أنت الله وحدك لا شريك لك اللهم اكفني بحلالك واصرف عني الحرام وألبسني ثوب التقوى خير لباس ولا تجعلني أصاعر خدي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 Allahu akbar Allahu akbar La ilaha illa Allah Saw wa atani lu Allahu akbar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 والذاريات دروى فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع والسماء ذات الحبك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 كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار يستغفرون وفيه أموالهم حق للسائل والمحروم وفي الأرض آيات للموقنين وفيه أفلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل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 قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم قال فما خطبكم أيها المرسدون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين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 أكبر الله أكبر. الله ربنا ولك الحمد.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 فَفِ الرُّوحِ إلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُم مِنْ نَذِيرٌ مُبِينٌ وَلَا تَجْعَلُ مَعَ اللَّهِ إلَاهًا آخَرَ إِنِّي لَكُم مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ كذلك ما أت الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر. كذلك ما أت الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به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 سمع الله لمن خمد ربنا ولك الحمد Allahu Allah الله أكبر الله أكبر